ولكن هؤلاء الشعب يعرفون قدرها وطلب نفسه ان يصل إ ل ى الحدود ب نفسه ووصل إ ل ى الحدود ووجد شعبا بكامله ا ل أ ر م ل ة واليتيم الكبير والصغير أ س ر ا ب نمل تسير إ ل ى داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن كل يركب حماره أ و حصانه يواجه به ط ا ئ ر ة الجد ودبابات تي سيرتفاي و 62 و 72 رجع الى قومه منذرا والرائد لا ي ج ذ ب اهله وعقد مؤتمر صحفيا تبثه ا ج ه ز ة الاعلام هنا في امريكا يقول له الصحفيون ماذا وجدت من خلال هذه ا ل ر ح ل ة ا ل ط و ي ل ة وماذا اعددتم ل ل م ش ك ل ة الفلانيه ة فيقول ل م واخيرا يسأله الصحفيون يسأله اذا وصل ا ل م ش ك ل ة فقال ا ل م ش ك ل ة هي الاسلام لقد ان الاوان لامريكا ان تتناسى خلافاتها مع روسيا حتى توقف الزحف الاسلامي هذا من خلال ا ج ه ز ة البث ا ل ع ا ل م ي ة وتنشره الصحف ا ل ب ا ك س ت ا ن ي ة وجاء كارتر بعده ليرى احقا ما ي ك و ل نيكسون ووصل بيساور وقال اريد ان اقف بقدمي على ارض افغانستان و ا و ص ل ت طائره الهليكوبتر الى لاند كوتل ابعد اخر م د ي ن ة باكستانيه ك ب الحدود قال اريد ان اصل الى الحدود وبقي مصرا حتى وقف على الحدود ووقف بنفسه على ض خ ا م ة ا ل ق ض ي ة وعلى زخم القتال وعلى ان ا ل ق ض ي ة ليست لعبه انما هي جد والقول فصل وليس بالهزل وعاد ليحاولوا ان يوقفوا هذا الجهاد المبارك اقول هذا الشعب الذي يدمر كل يوم طائرتين الارقام ليست من عندي الارقام من خلال الاقمار ا ل ص ن ا ع ي ة ا ل ا م ر ي ك ي ة ومن خلال ا ج ه ز ة التنسق ا ل ب ا ك س ت ا ن ي ة والدول ا ل م ج ا و ر ة يسقط د م يوم ر كل ي كل يوم طائرتين ويدمر كل يوم خ م س ة الى عشره دبابة بين دبابه و م ص ف ح ة ويقتل و ي أ س ر ويستسلم له ويهرب له بين خ م س ة وعشرين الى خمسين من جنود الكفر هذا الشعب الذي دمر واستهلك و... هذا الشعب الذي دمر لطائرات ش ع ب الذي واستهنك واستهلك ل دمر العدو خلال م س ي ر ة السنوات العشر العجاف اقول اسقط للعدو واستهلك له من خلال الاستعمال الفان و خ م س م ا ئ ة ط ا ئ ر ة اسمعوا جيدا الذين يفهمون ويريدون ان يناقشوا الفان و خ م س م ا ئ ة ط ا ئ ر ة اسقط لروسيا واستهلك لها ودمر لها ثلاث حوالي ثلاث عشره الف د ب ا ب ة ثلاث الف عشرة دبابة وقتل ل ي ة و من الجيش الابداني الشيوعي م ئ ة الف وهرب منه م ا ئ ة الف وقتل من جنود الروس لا اقل من خمسين الفا ولذلك روسيا ج ا د ة في الخروج ولكن تريد أن, تطمئن على تريد ان تطمئن على البديل ومن هنا عندما جاء غربتشوف طلب منه ان يجلس مع باكستان م ح ا و ل ة لحل ا ل ق ض ي ة فابى عليه كبرياؤه الجاهلي وأنفته وحميته ان يزل الى مستوى د و ل ة من العالم الثالث فيحاول معها ان يحل مشكلته ولكن ضربات المجاهدين قد ا ي ق ظ ت و ا ح ل ف ر أ س ه وازلت عنقه واجبرته بعد س ن ة من قدومه ان يطلب الجلوس مع افغانستان والان رضي ان يجلس مع المجاهدين يطرد روسيا ان تجلس مع المجاهدين ويعقد مؤتمر ا ل ق م ة بين العملاقين الكبيرين كما يحلو للناس ان يسموهم اما العملاق الروسي فقد انتهت ا ل ه ا ل ة التي حوله وفقط وعندما تكون روسيا العظمى او العملاق او حلف روارثو امام الافغاني الناضج يبتسم ويقول هذه ر و س ه العظمى التي تفر امامنا كالفئران والارانب قبل اقول عقد مؤتمرات ا ل ق م ة كان اخرها مؤتمر ا ل ق م ة في ست ديسمبر هذا ا ل ح ا ل الذي نعيشه واخرج ريغان وغربه شوخ جميع الذين في ا ل غ ر ف ة ولم يبق ى الا المترجم الخاص الامين مع كل واحد منهما ل خ ط و ر ة ا ل ق ض ي ة ولانها تمثل شبحا رهيبا يخض مضاجع الغرب جميعا يخض مضاجع الغرب ومضاجع الشرق والتقت نفوسهم واجتمعت على ان افضل حل أ ن ي ر ج ع ذلك الرجل الذي غرس ا ل ش ي و ع ي ة في ا ف غ ا ن ا ل ث ا ن ي الذي نزل نصفه في داخل القبر ولا زال ب ق ي ة من ذ م ا ء في نصفه العلوي المسمى بمحمد ظاهر شاه التقوا عليه وهل تعلمون من الذي قدم لهم المشروع إ ن الذي قدم لهم المشروع رجل يهودي من تجار البترول والقمح العالمي الذي يتكفل بتزويد روسيا هو رجل من رجالات السالين يهودي اسمه همر تكفل بتقديم معظم القمح الامريكي عن طريقه وهو مهاجر الى امريكا ومتجنس ب ا ل ج ن س ي ة ا ل ا م ر ي ك ي ة ويرضى عنه الطرفان وكان له س ب قصب و ق السبق باكتشاف بعض حقول البترول في داخل ليبيا من خلال حقول اوكسدنتل كان له ش ر ك ة اسمها اوكسدنتل وعندما جاء ا ل ق ذ ا ف ي ا م ن كل الشركات الا شركه ة ا م ر اليهودي ش ر ك ة اوكسدنتل هذه فاقول الذي قدم المشروع هو هذا اليهودي همر ا لهم قدم المشروع على اساس ان يرجع ظاهر شاه وان تتم يتم خروج روسيا خلال مراحل وان تكون هنالك ض م ا ن ة د و ل ي ة وغير ذلك ولكن المجاهدين اصحاب ا ل ق ض ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة يقولون نحن قمنا ليس ضد روسيا اولا نحن كنا ضد ا ل ا ض ل ا ن الشيوعيين الذين هم من ابناء جلدتنا ب ش ر ة كبشرتنا كنا ضد الملك اولا ثم و ص ل ن ا في ايام د ا و د ثم و ص ل ن ا في ايام تراقي الاضلال وحفيظ الله امين الاضلال ودبر كارمن الاضلال نحن ما قمنا لطرد روسيا كنا لاقامه دين الله في الارض ق كنا لاشاده المجتمع المسلم انته... نهضنا وقدمنا هذه التضحيات نيتا ومليون ونصف شهيد, ونص شهيد من اجل ان نرى رايه لا اله الا الله ترفرف فوق ذرى الهندوكوش <تصفيق> ايها ا ل ا خ و ة ابشروا ابشروا فالاسلام قائدم لا محال باذن الله وان شاء الله ان هذه الومضات وهذه الارهاصات هي مقدمات لقدوم هذا الدين الذي ي أ خ ذ بيد الانسان من جديد الى شاطئ الامن والايمان ليريحه بعد تلك ا ل م ع ا ن ا ة المريره وبعد هذا الضنك المجد على طول هذه ا ل ج ا د ة ا ل م ر ي ر ة والعذاب الاليم يريدون ان يطفئوا نور الله باطفائهم و ي أ ذ ى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كتب الله ل أ غ ل ب ن انا ورسلي إ ن الله لقوي عزيز إ ن الله قوي عزيز إ ن ا لننصر رسلنا والذين امنوا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم يقوم ا ل أ ش ه ا د و أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم وسلام ا ل عليكم و ر ح م ة الله و بركات ه ا ل ل ه و اشهد الله و اشهد الله و اشهد ا ل ل ا الله ا ل ل ه ا ش ا ل د ك ت و ر ع ب د الله ع ز ا م خير ا ل ج ه ا ء و ف ي م ا تبقى من ا ل و ق ت ا ل ق ص ي ر ن ح ا و ل ل ه و اشهد الله و ا الله و ا الله و اشهد الله و اشهد الله اشهد ل ل ه و اشهد الله و اشهد الله و ل ل و ا ل ل و اشهد الله و ا ش ن د الله و اشهد الله اشهد الله و ا ل و ل أ نجيب ن عنه في خلال خمس دقائق ثم ننتقل إ ل ى ب ق ي ة ا ل أ س ئ ل ة معظم ا ل أ س ئ ل ة تدور عن المساعدات ا ل أ م ر ي ك ي ة فيما يزعم للمجاهدين ا ل أ ف غ ا ن و أ ن حجم هذه المساعدات 200 مليون و عن صواريخ ستنغر و مجيء يونس خالص أ م ي ر المجاهدين ل أ م ر ي ك ا و اجتماعه بالرئيس ليغان كل هذه القضايا هذه ارجو مني دكتور عبدالله ان يوضح خلال دقيقتين هذا الموضوع لقد عز على امريكا ان تجد ع ق ي د ة التوكل على الله قد بنيت م ر ة اخرى في قلوب ا ل ا م ة لقد ر أ ت امريكا ابتداعا على ان هذا الجهاد في صالحها و ع ا د ت ت ف ر ح الامم المتحده وقامت بطرح الامم المتحده وقامت بطرح الامم الجديده في القضيه وقامت ت ل بطرح الامم المتحده يرتعشون عندما يسمعون ك ل م ة افغانستان ا ل آ ن اي واحد من ابناء ف ل غ ر ب ي ة او ن ا ل ا في الصين م ح ت ل ة يحمل جوازه ت أ ش ي ر ة باكستان يؤخذ للتحقيق اليهود الذين استطاعوا ان يؤثروا على العالم الغربي ويفرضوا على السفارات ا ل ب ا ك س ت ا ن ي ة في كل العالم ان تشدد اعطاء ا ل ت أ ش ي ر ة للشباب المسلم ولذلك احيانا تدخل على القنصل فاذا راك خنفسا او صاحب سوالف ط و ي ل ة او تلبس كاوبوي ضيقا يعطيك بدال بلا تردد فاذا ا ع ط ى ر ا ك ملتحيا ويظن انك تذهب الى الجهاد لا يعطيك اصبح الدخول الى باكستان أ ص ع ب من الدخول الى الدول البتروليه ة ممن منكم بشكل أنفس؟ المهم ي ب ش ك ا أ ق و ل ا ل آ ن أ م ر ي ك ا أ ر ا د ت ان تهزه ا ل ث ق ة بالله عز وجل التي بناها هذا الجهاد عبر السنوات العشر ف ب د أ ت تظهر أ ن الجهاد ا ل أ د غ ا ن ي ربيب من ربائبها و أ ن ا حتى ا ل آ ن وعلى قدر ا ط ل ا ع أ ع ل م و أ ظ ن أ ن ي يعني من أ ع ر ف الناس بخفايا الجهاد لا أ ع ل م ان أ م ر ي ك ا قد قدمت ق ط ع ة سلاح و ا ح د ة للمجاهدين ا ل ا ض ل ا ن بلا ثمن ان صواريخ السنجر تاخذ امريكا ثمن كل صاروخ سبعين الف دولار من اموال المسلمين سبعين الف د وانا ل ر و م ت أ ك د م ت ي ق ن من هذه ا ل ق ض ي ة ولذلك جاء هنا ح ك م ي اخ وطلب منه كما تعلمون جاءه سفير احدى الدول له يقول له ريجان ينتظرك ا ل س ا ع ة الحاديه ع ش ر ة في مكتبه قال انا لا اريد ان اقابل ريجان فظن هذا ل د ب ل و م ا س ي المسلم ه ذ ان حكم سهر مجنون قال انت مجنون ريجان على قائمه ستون ملكا ورئيسا يرفض مقابلتهم او يطلب بنفسه مقابلتك وترفض قال نعمار. وانا ص ر ر ت م س أ غ ا د ر هذا البلد وعقد مؤتمر صحفي و س أ ل ه الصحفيون قالوا له ماذا قدمت لكم امريكا قال لم تقدم لنا شيئا ولم تقدم لنا دراما واحدا بعدها جاء رباني وقابل ر ي ج ا ن و س أ ل ه ر ي ج ا ن قال له انتم و ص ل ك م السلاح الذي ارسلناه اليكم فقال غ د عليه ب إ ج ا ب ة ل ا ز ع ة قال له نحن ن ن ك ل السلاح على الحمير والبغال ويستمر ر ح ل ة البغال والحمير شهر ونصف حتى تصل من الحدود ا ل ج ن و ب ي ة إ ل ى الحدود ا ل ش م ا ل ي ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن فيبدو أ ن الحمير ا ل أ م ر ي ك ي ة التي تحمل السلاح ما وصلتنا بعد أمريكا قدمت م ئ ة مليون بنت ف ر ن س ي ة ارسلت بنت ف ر ن س ي ة طافت ارجاع افغانستان وقامت بمسح صحي ل داخل افغانستان بنت ف ر ن س ي ة عمرت سته وثلاثين س ن ة دكتور لورنس ا قدمت تقرير ا دقيقا لامريكا أمريكا بناء على هذا التقرير اخرجت من خزينتها م ئ ة مليون دولار من اجل الاعمال ا ل ص ح ي ة في داخل افغانستان و غ ص ص ت كذلك بعدها بناء على تقارير ل ج ن ة التعليم ستين ا ل ا م ر ي ك ي ة التي تعمل في داخل المهاجرين والافغان في بيشاور ق د ل ت ستين مليون دولار للتعليم جاءت هذه اللجان الى الامراء الاربعه البارزين س ي ا ف ح ك م ك ي ا ر و رباني و خ ا ل ف قالت لهم نريد ان تسمحوا لنا ان ندخل في داخل افغانستان حتى نقيم لكم مدارس لابنائكم الذين لا يعرفون شيئا عن ا ل ح ي ا ة قالوا لا يمكن قالوا طب نريد ان نقيم لكم مستشفيات لتضميب جراحكم ان م ا ه و ا ل ح ق ي ق ة يعني ح ا ل ة ا ل ح ا ل ة ا ل ص ح ي ة و ا ل ت ع ل ي م ي ة في داخل افغانستان ح ا ل ة ب ا ئ س ة أ س ي ف ة جدا يعني يعني أ ح ي ا ن ا ينشرون رجل الجريح التي تصاب بالمنشار العادي و أ ح ي ا ن ا ي أ ت ي الحلاق ويعمل ا ل ع م ل ي ة الحلاق م ع م و أ ب ن ا ء الكفف من الغرب في س ا ح ة أ ف غ ا ن س ت ا ن منتشرون ويجدون من ضعاف النفوس ومن فقر ذات اليد ومن ك ل ة ا ل ح ي ل ة يجدون من يمكن ان ياخذ ب أ ي د ي ه م الى بعض الاماكن في داخل افغانستان اقول رفضوا فحاولت عن طريق بعض السفرات في اسلام اباد ان تتدخل لتعمل من خلال المؤسس بعض المؤسسات ا ل ا س ل ا م ي ة في بيشاور فرفضت فجاءت لبعض وزراء ا ل خ ا ر ج ي ة قالوا ل ن اقنعوا مؤسستكم هذه التي في بيشاور ان نعمل من خلالها لان الاضلال ا ي ق ب و ن لا يقبلون مساعدتنا م ب ا ش ر ة نحن نعمل بالتعاون معكم على تنفيذ برنامجنا ومن خلالكم فرفض ه ذ ا رئيس ا ل ل ج ن ة صح اخيرا قال من يعذرني مع هؤلاء المجانين عن الافغان ستين مليون انتزعناها من داخل ا ل خ ز ي ن ة ا ل ا م ر ي ك ي ة بشكل انفس مضى عليها ع ش ر ة اشهر و بعد شهرين ستعود الى ا ل خ ز ي ن ة ا ل ا م ر ي ك ي ة ان لم تستعمل على ان ا ل ق ا د ة الاربعه حتى الان رافضون ان يسمحوا لهم ان يقيموا مؤسسات مراكز ص ح ي ة او مدارس في داخل افغانستان السلاح كما قلت لكم انا اتحدى واحد يقول لي ان ق ط ع ة السلاح هذه تقدم من م ي ز ا ن ي ة الامريكان او من م ا ل ي ة الامريكان ا ايها ل ا خ و ة ل ق ض ي ة الكبرى التي تريد امريكا ان تشعر بها العالم الاسلامي ان هذا الجهاد ليس جهادا انما هو قتال قبائل نحن ا ن د ب ن ا ه ورعيناه حتى وقف على قدميه تريد ان تثبت للناس ان هذا ا ل ج ه ا د ليس اسلاميا ولعل بعضكم ر أ ى الفيلم الذي قدم على التلفاز الامريكي وهم يقدمون المجاهدين ك أ ن ه م م ج م و ع ة من قطاع الطرق ي أ ك ل و ن الحشيش ثم بعد ذلك يهجمون على مراكز الروس هذا مقصود اصلا و خ ا ص ة من ا ج ه ز ة الاعلام التي يسيطر عليها اليهود التي تخشى ان تمتد هذه الروح الى العالم الاسلامي و خ ا ص ة على ارض فلسطين وهم يسمعون يعني أنا رأيت بعد عملية عفاف هذه بعد قضية جريدة المجاهدين الذين العملية بعد عفاف بعد عفاف على انا احرنود ان اكشاف هؤلاء رسبوا كتبت هذه قد تلقوا تدريبهم في داخل معسكرات الثوار م ج ا ا ا ه د ي ن ل ا ل ا ض ل ا ن ثم ر أ ي ت بعدها في ص ح ي ف ة ا س ر ا ئ ي ل ي ة تهديدا من ا ل م و ت ا د قالت لن نسكت على بعض المؤسسات وسنضربها فاقول انها ش ب ك ة واحده ا ص ط د م واحد يريد ان يميع ع ق ي د ة التوحيد التي بناها الجهاد الافغاني في نفوس ا ل ا م ة ا ل م س ل م ة جزاك الله خيرا سؤال اخر ارجو ان ت خ ت ف ر هل حقا ان الافغان ا ل ش ي ع ة والافغان ا ل س ن ة يتحاربان وهل هناك ع ل ا ق ة بين مجاهدي افغانستان و م د ر س ة قم وهل هناك تحرك شيعي في أ ف غ ا ن س ت ا ن أ ر ج و أ ن تجيب ب خ ت ص ا ر الشيعه في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن حوالي سبعه بالمائه هؤلاء يتركبون في ا ل مركز أ ف غ ا ن س ت ا ن هؤلاء يسمون هزاره هزاره معناها بالفارسي أ ل ف ل أ ن ه من بقايا جنود جنكيز خان وهذا كان جنكيز خان من طبيعته أ و من منهجه في القتال كل بلد يقتحمها يترك أ ل ف رجل من رجاله فهذه المناطق تسمى مناطق هزاره او هزارات هزارات هزارات هزارات هزارات ه ز ا ا ت ه ا ر ت ه ز ا ر قسم مع ا ل د و ل ة ا ل ش ي و ع ي ة وقسم ساكت لم يقاتل الشيوعيين الذين مع ا ل د و ل ة معروف ظ ا ه ر ي ن مثل سيد كيان آه في باميان هذا ا ل آ ن يشكل عقده خطيره ل أ ن باميان تعتبر منفذاً مهما للمجاهدين ا ل أ ف غ ا ن وهذا لا يدع ق ا ف ل ة من قوافل المجاهدين تمر تقريبا خ ل ا ص ة الشعر في داخل افغانستان هل ب ا ل إ م ك ا ن قيام ح ر ك ة ج ه ا د ي ة في ا ل أ ر ض ا ل م ح ت ل ة م ش ا ب ه ة ل ح ر ك ة الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي هل بالإمكان قيام قيام حركة جهادية بالإمكان داخل الأرض المحتلة قيام حركة في كما هي في افغانستان ومعظم النار من م ص ط ف ر الشرر هذه روح روح الجهاد تسري في نفوس الامه ك ا ل ش ي م كالهشيم م ولذلك هذا سبب خوف اليهود من الجهاد الافغان الان اليهود خائفون جدا ليه يا إ خ و ة بعض الناس يلوموننا يقولون انت نسيت فلسطين و ت ا ج د ت بافغانستان هم لا يعلمون أ ن أ و ل ما يمر بخاطر الشاب العربي المسلم الذي يقف فوق جبال أ ف غ ا ن س ت ا ن أ و ل ق ض ي ة كيف يمكن أ ن أ ن ق ل هذه ا ل ص و ر ة إ ل ى بيت المقدس و أ ح ر ر المسجد ا ل أ ق ص ى ا ل ل هم أكبر ه لا يدركون على أ ن الجهاد في أ ف غ ا ن س ت ا ن قد حطم حاجز الخوف في نفوس هؤلاء الشباب العرب و أ د ر ك و ا أ ن ه لا كبير أ م ا م ق و ة الله ا ل ع ظ ي م ة لا عظيم ولا ق و ة تقف أ م ا م أ ي شعب مسلم اذا اصر على ا ل ح ي ا ة من خلال الجهاد لا يدركون ان روح الجهاد لا يمكن ان تموت وجذوته لا يمكن ان تنطفئ اذا اشتعلت في قلب امرئ مسلم لا يعلمون على ان العدوان انفسهم يدعون اللهم ك ا ب ل ا على أ ي د ي ن ا ولا تمتنا إ ل ا في بيت ا ل م ق د س لا يسمعون ق ا د ة الجهاد وهم يردون د إ ن ف ل س ط ي ن ه ي ق ض ي ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ و ل ى و ل ك ن ش غ ل ن ا هذا الطوفان عن أن ن ش ت غ ل ب ق ض ي ة ف ل س ط ي ن ف ت ر ة من الزمان لا ي ع ل مون أ ن ه عندما دخل اليهود في سنة لبنان وكان عن ذاك ا س ي ا ف رئيسا للاتحاد ا ل إ س ل ا م ي لمجاهدي ا ف غ ا ن ا ل د ا ن نادى أ ح د رجالات ا ل م ن ظ م ة وقال له أ ر ي د أ ن أ ر س ل ك ت ي ب ة من المجاهدين ا ل أ ف غ ا ن للدفاع عن المسلمين في لبنان ولي شرط واحد إ م ا أ ن تفردوا لهم مكانا ليقاتلوا فيه او ترفعوا فوق رؤوسكم ورؤوسهم ر ا ي ة لا اله الا الله قال سارد لك الجواب ولا زال سيات ينتظر الجواب حتى الان هم اقول والله هؤلاء الشباب يا سلام والله يا ا خ و ة ان هؤلاء الشباب يذكروننا بالسلف الصالح والله إ خ ل ا ص تلك ا ل ص ف و التي كنا نسمع عنها من التابعين وتابعي التابعين عادت من خلال هؤلاء الشباب ولقد ر أ ي ن ا على أ ي د ي ه م العجب العجاب والله يا إ خ و ة إ ن الشاب العربي في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن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 دم غريب جديد يدخل الجهاد فيحوله من قتال قوم الى جهاد اسلامي عالمي